والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا يأتيه الله في ظل من الغمام والملاك وقضي الأمر وقضي الأمر وإنا الله ترجع الأمور.